قال الله تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض يجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسن لله جل وعلى وحده لا يشاركه أحد ما في السماوات العلى وما في الأرض من المخلوقات التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى لله ما في السماوات من الملائكة والمخلوقات والأفلاك والنجوم وله ما في الأرض برها وبحرها من المخلوقات التي لا يعلمها إلا الله سبحانه ملكه وعبيده وتحت تصرفه وقهره من المؤمنين والكفار والأبرار والفجار كلهم عبيده وتحت تصرفه وقهره وليس للأصنام وما يدعى من دون الله عز وجل ملك في السماوات ولا في الأرض لا ملك استقلالي ولا ولا شركة أو شركة ليس لأحد شيء كل ذلك لله عز وجل تصرف فيه كيف يشاء سبحانه وتعالى ولا ينازعه أحد ولا يمتنع لا يمتنع عن تدبيره الكوني القدري لا يمتنع أحد تجري اقدار الله على المخلوقات كما أرادها الله لا أحد يمتنع سواء كانت هذه المخلوقات عاقلة أو غير عاقلة كلها سخره بأمره سبحانه وتعالى على نظام دقيق لا يتغير ولا يتبدل هذا دليل على ربوبيته سبحانه وتعالى وعلى استحقاقه للعبادة وأن عبادة ما سواه باطلة ممن لا يملك شيئا. في السماوات ولا في الارض ولله ما في السماوات وما في الارض عام لفظ عام واعلان منه سبحانه وتعالى لم يعارضه احد فيدعي ان الملك له او انه يشارك الله جل وعلا في ملكه فهذا برهان على وحدانيته سبحانه وتعالى في الربوبيه والالوهيه والمشركون معترفون ان الهتهم لا تملك شيئا في السماوات ولا في الارض معترفون بذلك ومع هذا يعبدونها هذا من انتكاس الفطر واختلال العقول ما داموا يعترفون أنها لا تملك شيئا ولا تملك ضرا ولا نفعا ولا تدفع عن نفسها من أرادها فكيف تعبد من دون الله عز وجل ثم قال جل وعلا ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنة كما انه مالك الملك وحده لا شريك له فهو الذي يجازي العباد على اعمالهم فالجزاء من عنده سبحانه وتعالى ليجزي الذين اساؤوا عملوا السيئات من الشرك بالله والكفر والمعاصي يجزيهم بما عملوا الجزاء العادل الذي لا ظلم فيه يجزي الذين أساءوا بما عملوا هذا عدل انه لا يعذبهم بشيء لم يعملوه وانما جزاؤهم على عملهم كما قال تعالى ولا تجزون الا ما كنتم تعملون فشاءوا بما عملوا وهذا منتهى العدل ويجزي الذين احسنوا مقابل اللي ساءوا احسنوا احسنوا العمل واتقنوه في طاعة الله سبحانه وتعالى فجزاؤهم عند الله سبحانه وتعالى أن يجزيهم بالإحسان وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان ولهذا قال ويجزي الذين أحسنوا بالحسن والإحسان في الأصل هو الإتقان قال أحسن الشيء إذا يتقنه إذا كان يتقنه فهم أحسنوا فيما بينهم وبين الله بالعبادة والعمل الصالح وأحسنوا فيما بينهم وبين الخلق من بدل المعروف ونفع الناس ومساعدة المحتاجين من الفقراء والمساكين فهم أحسنوا الاحسان فيما بينهم وبين الله عبادته وحده لا شريك له واحسنوا فيما بينهم وبين الخلق جزاؤهم عند الله سبحانه وتعالى للحسنى والحسنى هي الجنه الحسنى هي الجنه فالله جل وعلا خلق الجنه للمحسنين فهي دار المحسنين وهذا فضل منه سبحانه وتعالى انه لا يضيع اجر من احسن عمله ولا نضيع اجر المحسنين فالله جل وعلا لا يضيع لديه عمل وعامل من خير او شر والانسان ما خلق لياكل ويشرب ويسرح ويمرح في هذه الحياه كالبهائم وانما خلق للعمل للاخره العمل للآخرة الدنيا مجرعة الآخرة ومن ضيع الدنيا ضاعت آخرته ومن حفظ الدنيا استخدمها فيما خلقت له حفظ آخرته ويجي الذين أحسنوا في الدنيا بالحسن في الآخرة وكذلك في الدنيا الله يحسن إلى المحسنين في الدنيا وفي الآخرة لكن جزاء الآخرة هو المقصود وهو الذي يبقى وهو الذي يدوم والله جل وعلا يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان ثم بين منهم هم الذين أحسن فقال الذين يجتنبون كبائر الإثم يجتنبون كبائر الإثم والفواحش هؤلاء هم أهل الإحسان ادوا الواجبات والفرائض وتجنبوا المعاصي الكبائر والفواحش هذا هو الإحسان فهذا يفسر قوله الذين أحسنوا من هم الذين أحسنوا الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وكبائر الإثم يدخل فيه ترك الواجبات وفعل المحرمات يدخل في الكبائر والذنوب على المشهور عند أهل العلم تنقسم إلى قسمين كبائر الصغائر هي اللمم, هي اللمم والكبائر وابطها كل ذنب ختم بلعنة أو غضب أو نار أو رتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة فإنه كبير وكل ذنب لم يرتب عليه حد في الدنيا ولا وعيد في الآخرة وانما نهي عنه نهي عنه هذا يعتبر من الصغائر والكبائر كثيره الكبائر كثيرة لكن يجمعها هذا الضابط وإن لها كثيرة فقد كتب فيها العلماء واله في كتاب الكبائر الحافظ الذهبي كتاب الكبائر لابن حجر الهيثمي المكي وذكروا عددا كثيرا قالوا هي إلى سبعمائة اقرب وكل ما ينطبق عليه هذا الضابط فانه كبير وهي ايضا الكبائر ليست على حد سواء بعضها اشد من بعض بعضها اشد من بعض فاكبر الكبائر الشرك بالله سبحانه وتعالى اكبر الكبائر الشرك بالله عز وجل وعقوق الوالدين و الزنا بالقريبات والمحارم الزنا حرام كله لكن إذا كان بالمحارم فهو أشد من أكبر الكبائر قتل القريب من أكبر الكبائر قتل النفوس بغير حق كبيرة لكن إذا كان المقتول من الأقارب فهو أشد أنواع القتل والعياذ بالله فالكبائر تختلف وأعظمها الشرك بالله عز وجل الذين يجتنبون كبائر الإثم هي الكبائر التي توجب الإثم يأثم صاحبها يتحمل ويثمن الذين يجتنبون كبائر الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش اي ويجتنبون الفواحش جمع فاحشه وهي كل معصيه قبحت وعظم عظم قبحها فالفحش هو القبح والله جل وعلا ذكر ان الزنا فاحشه ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا وذكر أن كشف العورات فاحشة كما في قوله تعالى وايدا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها اباءنا والله امرنا بها والمراد بذلك انهم يطوفون بالبيت عراتا ويقولون وجدنا على عليها آباءنا واشد من ذلك الله امرنا بها فيظنون ان هذا من التقرب الى الله سبحانه وتعالى يقول لهم الشيطان لا تطوفوا بثياب عصيتم الله فيها لا تطوفوا بثياب عصيتم الله فيها بل إن وجدتم من يعيركم نهل مكة ثيابا فخذوها وإلا فطوفوا بالبيت عراتا يجبون هذا من باب الورع يزين لهم الشيطان هذا إذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها أباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء تقولون على الله ما لا تعلمون، والأمر ربي منك. إلى قوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم أي استروا عوراتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة. هذا الذي أمر الله جل وعلا به. فكشف العورات من أقبح الفواحش، لأنه يجر إلى الزنا واللواط. وما حرم الله سبحانه وتعالى ولذلك أمر الله بستر العورات وأمر النساء بالحجاب ولكن أعوان الشيطان من بني آدم ينادون الآن بخلع الحجاب كما كان رئيسهم وإمامهم إبليس يأمر بتشفي العورات فهم يسيرون على دربه والعياذ بالله فالذين ينادون بالسفور وعدم الحجاب للنساء هم على سبيل الشيطان هو الذي يأمر هو الذي يأمر بذلك وهذا شيء قديم بل انه كما فعل مع ادم عليه السلام مع, مع الأبوين أغراهما, أغراهما بالأكل من الشجرة التي نهي عنها لأجل أن تنكشف عوراتهما ليبدي لهما ما وري عنهما من سواتهما فلما أكل من الشجرة بدت عوراتهما وجعل يخصفان عليه عليهما من ورق الجنه يسترى انفسهما هذا الشيطان دائما يدعو الى كشف العورات والى العري والى السفور كما فعل مع ابينا مع ابويننا ادم وحواء وكما فعل مع المشركين ولهذا لما اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يحج قدم الاعلان فقال لا يطوفن لا وقال عليه الصلاه والسلام لا يحجن بعد بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان فمنع صلى الله عليه وسلم من ذلك فالحاصل أن هذا داب الشياطين الانس والجن حريصون على التعري والتفسخ والانحلال والامر بهذه الفاحشه والعياذ بالله كبائر الاثم والفواحش جمع فاحشه وهي كل ما قبح من المعاصي والذنوب ومنها كشف العورات وتامل قوله تعالى يجتنبون ولم يقل لا يفعلون كبائر الإثم. لم يقول لا يفعلون كبائرة وإنما قال يجتنبون يعني يبتعدون عنها يتركونها ويتركون الوسائل التي تجر إليها ما قال لا يفعلون الفواحش إن كان هذا هو المطلوب لكن أشد من ذلك أنه نهى عن الوسائل. التي تجر إلى الفواحش يجتنبون كبائر الاثم والفواحش فيتركونها ويبتعدون عنها ولا يتعاطون الأسباب التي تجر إليها إلا اللمام استثنى منقطع يعني لكن بمعنى لكن اللمم كلام مستأنف واللمم هو صغار الذنوب فاللمم من اجتنب الكبائر فإن الله يغفر له الصغائر كما قال تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم فالصغائر تكفر بأشياء منها اجتناد الكبائر نجينا بالكبائل وتكفر بالحسنات قال تعالى واقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات الصلوات الخمس يكفر الله بهن الخطايا الصغائر كما قال صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن اذا اجتنبت الكبائر فهذا من فضل الله سبحانه لأن الكبائر قل من يسلم منها لأن الكبائر قل من يسلم منها فلو أن الله تركها بدون مكفرات لهلك الناس فهذا من فضله واحسانه ولهذا قال ان ربك واسع المغفره مغفرته واسعه فهو يغفر الصغائر باجتناب الكبائر وبالحسنات الماحيه ويغفر الكبائر بالتوبه مهما كان في الكبائر يغفرها بالتوبة واسع المغفرة للكبائر والصغائر والكفر والشرك والنفاق إذا تاب المسلم أو تاب العبد توبة صادقة فإن الله يغفر له وللذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف مهما كان سلف من أفعالهم الطبيحة فإن الله يغفرها بالإسلام والتوبة ولهذا قال إن الله واسع المغفرة ليس لمغفرته حد سبحانه وتعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى قل يا عبادي الذين أسرهوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وانيب إلى ربي أي توب إليه والتوبة تجب ما قبلها إن ربك واسع المغفر ثم قال جل وعلا هو أعلم بكم الله محيط علمه بكل شيء ومن ذلك إحاطته بعباده فهو محيط علمه بالعباد مؤمنهم وكابرهم صغيرهم وكبيرهم ذكرهم وانثاهم حرهم وعبدهم عربيهم واعجميهم الله محيط بكل عبد من عباده لا يخفى عليه شانه واموره مهما كان وأينما كان هو اعلم بكم اذ انشاكم من الأرض إن من الأرض بخلق أبيكم آدم لأن آدم خلق من تراب فهو خلق آدم وعلم ذريته وعلم السعيد من الشقي منهم في علمه سبحانه وتعالى المحيط بكل شيء لما خلق آدم علم ذريته وعلم أعمالهم وما يكون منهم لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى هو أعلم بكم إذ أن شاءكم من الأرض في صلب ابيكم آدم وإذ أنتم جنة أي وهو أعلم بكم إذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم وهو الحمل في البطن في ظلمات ثلاث ظلمة البطن وظلمة وظلمة الرحم وظلمة المشيمة ظلمات ثلاث لا يعلم ما في البطون إلا الله سبحانه وتعالى ويعلم ما في الأرحام يعلم ما في الأرحام ولا أحد يعلم ما في الأرحام إلا الله عز وجل ثم أيضا هو يعلم ما يكون لهذا الجنين من سعادة أو شقاوة وأجل ورزق وعمل هو يعلم سبحانه وتعالى أحوال أحوال الأجن، وإذ أنتم أجنة جمع جنين سمي بالجنين في بطن امه يقال جن عليه الليل اذا غطاه ويألم جن الذي يستثر به المقاتل وسمي الجن بالجن لاستتارهم عن الإنس وأنهم لا يرونهم وسمي الجنين جنينا لأنه مستثر في بطن امه وإذا أنتم جنة في بطون امهاتكم فلا تزكوا انفسكم لا تمدحوا انفسكم لان الله يعلم سبحانه وتعالى لا تقول انا عملت كذا انا صليت انا اتهجد بالليل انا انفق كذا وكذا انا انا تحسب اعمالك لا حاجه الى الله يعلم هذا سبحانه وتعالى ويعلم نيتك ايضا يعلم نيتك هل هي صحيحه او ما هي الصحيحه او ان اعمالك رياء هو يعلم سبحانه وتعالى ما حاجه انك تعدد حسنات ان كان أنك حريص عدد سيئاتك اما الحسنات فكلها الى الله سبحانه وتعالى اما اذا كنت حريصا على نفسك فعدد سيئاتك وتوب منها اما الحسنات فلا حاجه الى انك تعددها لان هذا يدخل في الرياء ومدح النفس سكيه النفس فاذا عملت عملا طيبا فاسره أسره ولا تظهره للناس او تتحدث عنه او تكتبه اسره بينك وبين الله سبحانه وتعالى فلا تذكر أنفسكم لا تمدحها لانها طيبه وان اعمالكم طيبه تمدحون بذلك وتمنون به على الله سبحانه وتعالى وتستكبرون به على الناس فان الله يعلم بدون أنك تتعددك وايضا انت لا تدري ما الذي يقبل منه والذي والذي لا يقبل وربما انك تتعب ولا أجر في ذلك سبب عدم الاخلاص سبب الرياء سبب الظلم فلا تزكوا انفسكم وايضا مهما عملت من الاعمال الصالحه فانها قليله بجانب نعمه الله عليك لا تقابل اعمالك اقل نعمه من نعم الله عليك ولو ياخذك الله ما, ما دخلت الجنه لو حاسبك الله على نعمه ما بقيلك شيء ولكن الله جل وعلا جواد كريم لا يضاعف الحسنات إلى عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة والله يضاعف لمن يشاء سبحانه وتعالى فهذا فيه أن الإنسان لا يمدح نفسه كذلك لا يمدح غيره لا تمدح أحدا لا تمدح أحدا لأن المدح يغري الممدوح ويعظمه في نفسه ولهذا كان صلى الله عليه وسلم ينهى عنه ويقول اذا رايتم المداحين فاحسوا في وجوههم التراب ولما مدح رجل رجلا عند النبي صلى الله عليه وسلم قال له وهو حاضر مدحه وهو حاضر قال له ويلك قطعت عنق أخيك قطعت عنق اخيك فلا يجوز المدح، التمدح بالأعمال والخصال لكن في الآية الأخرى يقول الله جل وعلا قد أفلح من زكاه قد أفلح من زكاه أي زكى نفسه فالذي يزكي نفسه في هذه الآية أفلح بينما الآية التي معنا يقول الله لا تزكوا أنفسكم فما الجمع بين الآيتهم التزكية مختلفة في الآية تزكية في آية النجم وفي آية وفي قوله تعالى الم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلة المراد بالتزكية هنا المراد بالتزكية هنا الاعجاب بالعمل واستكثار العمل ومدح النفس والغرور هذا المراد بالتزكية هنا أما المراد بالتزكية في سورة الشمس وضحاها فالمراد تزكيتها بالأعمال الصالحة وتطهيرها المراد تزكيت التطهير تطهيرها من السيئات والأخلاق الذميمه فالمراد به تطهير النفس تطهيرها بالأعمال الصالحة قد أفلح من زكاها وقد خاب من من دستاها وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة يعني لا يزكون أنفسهم بالأعمال الصالحة الأعمال الصالحة والإسلام فالتزكية مختلفة في الآياتين فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى لا حاجة إلى أنك تعدد على الله أعمالك حسناتك هو أعلم سبحانه وتعالى بما تعمل وهو أعلم بالعمل الصحيح من العمل الرياء والنفاق هو أعلم بالحسنات فلا حاجة ولا وهو يحصيها أيضا لا تضيع ويكتبها جل وعلا فلا تضيع عنده الأعمال الصالحة فلا تزكوا انفسكم هو أعلم فمن اتقى ثم قال جل وعلا فرأيت خاطب رسوله صلى الله عليه وسلم أفرأيت الذي تولى أي قد رأيته استفهام تقرير قد رأيته الذي تولى يعني أعرض عن الله سبحانه وتعالى ولم يقبل الإسلام ولم يقبل الإسلام حينما دعاه الرسول صلى الله عليه وسلم أفرأيت الذي تولى واعطى قليلا وأكدى عمل عملا قليلا ثم امتنع وقطع العمل عمله قليل وقطعه ايضا ذكر أن هذه نزلت في الوليد بن المغيرة الوليد بن المغيرة انه نذر أن, ان يتصدق بمال ثم اخرج بعضه ومنع البقيه اعطى قليلا واكدى يعني منع من الكديه وهي الصخره الصلبه التي تعترض حافر البيع فلا يستطيع المضي وقيل انها نزلت فيه لانه اعترف اعترف لما سمع القرآن اعترف أنه كلام الله ومدحه فلما لامه قومه انتكس والعياذ بالله ثم قال إن هذا إلا سحر يغتر إن هذا إلا قول البشر فهو اعترف الأول ب حقية القرآن وأنه كلام الله ثم انتكس وقال إنه كلام محمد وهو سحر والعياذ بالله فهو أعطى قليلا وأكدى امتنع والعياذ بالله أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى عنده علم الغيب فهو يرى لأنه يتمنى على الله الأمان وفرأيت الذي آ... فقال لأوتين مالا وولد أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهد فرأيت الذي كذب ب... نعم كفر بآياتنا الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا حكم لنفسه وولد اطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا إن الله قد تعهد له أن يعطيه لا هذا ولا هذا وأعطى قليلا وأكدأ فهذا فيه النهي عن قطع العمل الصالح وأن الإنسان يواصل العمل الصالح ولا يقطعه ويداوم عليه عنده علم الغيب؟ علم الغيب لا يعلمه إلا الله لا أحد يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى وهو ما غاب عن الناس الغيب والشهادة الشهادة ما يشاهد ويراه الناس والغيب ما غاب عن الناس فلم يروه هذا لا يعلمه إلا الله فالأمور المستقبلة وأمور الاخره والأمور الخفية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى هذا من صفات الله جل وعلا أنه يعلم الغيب قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله حالم الغيب فلا يظهر على غيبه احد إلا من ارتضى من الرسول يطلع الرسل على ما شاء من الغيب لاجل المعجزة ولأجل مصلحه الأمة فهم لا يعلمون إلا ما علمهم الله سبحانه وتعالى <تصفيق> <تصفيق> عنده علم الغيب هذا استفهام إنكار أي ليس عنده علم الغيب فهو يرى يرى ما غاب ويحكم على المستقبل عنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ يخبر أم لم ينبأ بما في صحف يعني قد نبي هذا استفهام تقرير يعني قد نبي وأخبر بما في صحف موسى عليه السلام وهي التوراة وموسى كليم الله وهو أول أنبياء بني إسرائيل واخرهم عيسى عليهم الصلاة والسلام لما في صحف موسى وابراهيم أي وصحف إبراهيم وصحف إبراهيم ابي الأنبياء عليه الصلاة والسلام إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى من لم ينبا بما في صحف موسى وابراهيم الذي وفى وفى يعني تمم ما امر به عليه الصلاه والسلام واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن قال اني جاعلك للناس اماما يعني قدوه فهو وفى عليه الصلاه والسلام ما امره الله به وابراهيم الذي وفى ثناء عليه ثناء على إبراهيم عليه الصلاة والسلام ما هو الذي في صحف موسى وإبراهيم أن لا تجر وازرة وزرة أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأول هذا مما في صحف إبراهيم وموسى ألا تجر وازرة وزر اخرى لا يؤاخذ الانسان بذنب غيره وانما يؤاخذ بذنبه هو هذا من عدل الله سبحانه وتعالى أنه لا يحمل الإنسان فعل غيره لا تجر وازرة وزر أخرى وفي يوم القيامة يتبرأ الوالد من الولد والولد من الوالد والأخ من أخيه وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربه الأقارب ينثرون منك ولا يتحملون عنك شيء كل محمل بأعماله لا تزر وازرة وزر أخرى أي لا تؤاخذ نفس بفعل غيرها وجريمة غيرها لا تزر وازرة وزر أخرى وان ليس للإنسان وفي صحب موسى وإبراهيم ان ليس للإنسان إلا ما سأل ليس لك إلا ما عملت لا ينفعك عمل غيرك ولا تتكل على عمل غيرك لا تقل أنا من أقارب الرسول صلى الله عليه وسلم أنا ابن فلان التقي العالم الزاهد آبائي وأجدادي من الصالحين هذا كل ما ينفع تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون فلا تتكل على عملي على عمل غيرك ابدا ولو كان أقرب الناس إليك لا تتكل على هذا وان ليس للإنسان هذا حصب ليس للإنسان إلا ما سعى ليس له شيء من سعي غيره لكن ورد في الأدلة الأخرى أن الصدقة تنفع الميت الصدقة تنفع الميت وأن الدعاء ينفع الميت وأن الحج والعمرة ينفعان المجد وهذه الأشياء من عمل غيره فهل بين الآيات تعارض؟ لا وان ليس للإنسان إلا ما سعى هذا آية عامة وتلك أمور خاصة ولا تعارض بين عام وخاص فليخصص العام يخصص ينفع الإنسان استثناء ينفع الإنسان الدعاء من غيره وينفعه الصدقة من غيره وينفعه الحج والعمرة من غيره لأن هذه وردت بها الادله تكون مخصوصه ألم يقل صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم قطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له ألا, تعارضها ألا يعارض هذا الحديث هذه الآية أيضا قالوا لا لأن هذه من عمل الإنسان في حياته عملها في حياته فاستمر أجرها له بعد موته صدقة جارية حين الوقف إذا وقف وقفا وهو حي ثم أمات فإن نفع هذا الوقف وأجره يجري عليه ما دام ينتفع به وهو من عمله وكذلك العلم ينتفع به هذا من عمله لأنه لا درس الناس علم التلاميذ وتوارث العلم عنه هذا من عمله ايضا أو ألف الكتب النافعة انتفع بها الناس هذا من عمله يجري عليه بعد موته الولد الصالح أيضا من كسبه إن, أولاد إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم هذه أعمال عملها في حياته فجرى ثوابها وأجرها عليه بعد موته وهي من الآثار التي يكتبها الله إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم هذه آثار تركها بعد موته فتجري عليه بعد وفاته وأن ليس للإنسان إلا ما سعر وأن سعيه سوف يرى يكشف يوم القيامة عمله خيرا أو شرا، ويوقف عليه ويعطى صحيفته التي بها أعماله إما بيمينه وإما بشماله وأن سعيه سوف يرى فالمؤمن يقول للناس هاء مقرأوا كتابه فرح وده أن الناس يطلعون عليه لأنه يسر وأما من أوت كتابه بشمال فيقول يا ليتني لم أوت كتابه ولا ما أدري ما حسابه يا ليتها كانت القاضية يعني ليتني لم أبعث ليت الموت اللي جاء إنه استمر ولا أبعث تمنى هذا وأن سعيه سوف يرى فأنت اعمل وسوف ترى ما عملت يوم القيامة من خير أو شر لا تظن أنه يروح أو أنه يمر ويروح تنساه احصاه الله ونسوه فالله يحصي عليك وإن نسيت أنت فإذ الانسان الإنسان له وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى يجزاه من الله الخير بخير والشر بشر الجزاء الأوفى الذي لا ينقص من عمله شيئا ولا يضاف إليه شيء لم يعمله ثم يجزاه جزاء الأوفى فهذا فيه الحث على الأعمال الصالحة وإخفائها وفيه التحذير من الأعمال السيئة وأنها تحصى عليه ويحاسب عنها يوم القيامة وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه من اقرا اطرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا كل يقرا كتابه أهل, أهل الخير وأهل الشر يقرؤون كتبهم يوم القيامة ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه خائفين ويقولون يا ويلة ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا احصاها. ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا فلا تظن أنك في هذه الدنيا مهما تشرح وتمرح تفعل ما تشاء وتفسق وتفجر وتظن ان ما ما وراك حساب ولا وراك رقيب ولا وراك كتاب ولا وراك جنة ونار عليك أن تتذكر هذا هذا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لصالح القول والعمل صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين نعم أسأل الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل هل الكذب يعتبر من الكبائر نعم نجعل لعنة الله على الكاذبين. الكذب من الكبائر وهو بعضه أشد من بعض أشد الكذب الكذب على الله والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم أسأل الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل هل التورية تجوز أم أنها تعتبر من صغائر الذنوب تورية وهي إظهار الشيء على خلاف ما هو عليه إن كان يقصد التخلص من ظلم فلا بأس يقصد التخلص من ظلم كان يكون معه مال فيأتيه ظالم يريد اخله ويقول هذا المال لفلان هذا المال لفلان يقصد التخلص من الظالم هذا لا بأس به أما إذا كان لا يقصد التخلص وإنما يريد أن يعتدي على الناس إذا كانت في الثوريه فيها اعتداء على الناس وظلم للناس فإنها لا تجوز وهي من الكذب نعم أحسن الله إليكم سماحه الوالد يقول السائل هل يكفر من أحل صغيرة من الذنوب المجمع على تحريمها المجمع على تحريمه يكفر نعم صغيرا كانوا كبيرا لأنهم خالف للإجماع خالف للإجماع نعم يقول وما حكم من جعل المحرم مكروها المحرم يسمى مكروها في القرآن كل ذلك كان سيء عند ربك مكروها ومنها الشرك وعقوق الوالدين والبخل وإلى آخر ما ذكر في الآيات إذا كان يقصد أنه مكروه عند الله نعم هو مكروه أما ان كان يقصد بالكراهية ما عند المتأخرين من العلماء ان كراهيه التنزيه فهذا لا يجوز ان يتساهل في الحرام ويجعله مكروه لان المكروه من قسم المباح المكروه من قسم المباح فهو استحل الحرام نعم احسن الله إليكم سمحت الوالد يقول السائل هل الاصرار على المعصيه التي هي من الصغائر تكون من الكبائر نعم ذكروا أنه إذا صر على الصغيرة تكون كبيرة ذكروا هذا نعم أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل كثر السحر في هذا الزمان وانتشر في القنوات الفضائية دعاة السحر فما هي الكتب التي تبين حقيقة السحر التي تصلح قراءتها على العوام كتاب الكبائر للذهبي وذكر منها السحر و قراءة الآيات التي فيها النهي عن السحر وذم السحرة قراءة الآيات يجمعها من المصحف ويقرأها على الناس ويقرأ تفسيرها يقرأ تفسيرها عليهم أو إن كان عندهم أقرأ يفسرها هو لهم نعم أحسى إليكم سماحة يقول السائل كيف الجمع بين قوله تعالى ألا تزر وازرة وزر أخرى وبين مشروعية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا ما هم من ما يدخل في الآية هذا من, هذا من, من عمل الخير الكلام ان ما أحد يتحمل عنك ذنوبك يوم القيامة هذا معنى الآية لا أحد يتحمل عنك ذنوبك يوم القيامة أما انكار المنكر هذا من النصيحة النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدين النصيحه قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولياءمه المسلمين وعامتهم وترك انكار المنكر من المعصيه ترك انكار المنكر من المعصية لكنه بحسب ما يقدر عليه اما اذا لم ينكر المنكر ابدا ولا بالقلب فهذا معصية والعياذ كلها نعم أحسن الله عليكم سمحت الوالد يقول السائل ذكر بعض المفسرين في أنهم يقول ذكر بعض المفسرين في تفسير اللمم انهم الذين ارتكبوا الكبائر والفواحش قبل دخولهم في الإسلام فما هو وجه قولهم هذا لا اعرف هذا ولا رايته الكبائر ما تسمى لمم فرق الله بين الكبائر واللمم في هذه الايات نعم أحسن الله إليكم سماحة الوالد ورد في تفسير الجلالين عند قوله تعالى الرحمن الرحيم أي بالرحمه الرحمة وهي إرادة الخير لأهله فما هو مذهب أهل السفين هذا <تصفيق> لا تأويل هذا ما هي بالرحمه إرادة الخير الإرادة صفة مستقلة والرحمة صفة مستقلة فلا تفسر عالي بهذا والجلالين فيه تأويلات لأنه نعم. لا. يقول وورد عند قوله تعالى الله يستهزئ بهم اي يجازيهم باستهزائهم الله يستهزئ بهم من باب المقابلة والجزاء الله واش الله يجازيهم باستهزائهم نعم هو, هو نعم يستهزئ بهم جزاء من باب الجزاء على استهزائهم نعم يقول ورد عند قوله تعالى فاينما تولوا فثم وجه الله قال أي قبلته التي رضيها أي نعم الجهة الوجه الله الوجه الوجه يراد به الجهة يعني يراد به ذهب فلان من هذا الوجه يعني منها تلك الجهة والآية في سياق الجهات واستقبال القبلة فلا مانع أن نتفسر بالجهة نعم أحسى الله إليكم الوالد يقول وقيل فثم وجه الله هذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق أن قبل وجهه فإن الله قبل وجهه يراد بالوجه أيضا وجه الله الذي هو الصفة ويراد به الجهة لا معنى نعم أحسن الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل في قوله تعالى الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا انا لله وإنا إليه راجعون الآية يقول فهل هذه الآية خاصة بمصيبة الموت أم أنها عامة في كل مصيبة اقرأ الذي قبلها ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصادر الذين إذا أصابتهم مصيبة يعني من هذه المذكورات الآية عامة جميع المصالب نعم أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل هل هناك مناسبة في ذكر قوله تعالى أن لا تجر وازرة وزر أخرى بعد ذكره لإبراهيم عليه السلام ألا أم لم ينبى بما في صحف موسى وإبراهيم ما هو الذي في صحف موسى وإبراهيم ألا تجر وازرة وزره, وزرة. هذا تفسير لقوله ما في صحف موسى وإبراهيم فهو مفسد نعم أحسن الله إليكم الوالد يقول السائل ما معنى قوله تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن هذا تمني الحسد هذا تمني الحسد أما أن تتمنى أن الله يعطيك مثل ما أعطى العالم الفلاني لتعمل مثل عمله أو التاجر الفلاني الذي يحسن ويتصدق فهذا لا بأس به هذا تمني الخير نعم احس الله اليكم سماحه الوالد يقول السائل قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى عند قوله تعالى الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا اللمم قال وهذا استثناء منقطع لان اللمم من صغائر الذنوب ومحقرات الاعمال المستثنى المنقطع هو الذي لا يدخل المستثنى في المستثنى منه يكون المستثنى من غير جنس المستثنى منه هذا الاستثناء المنقطع. أما إذا كان المستثنى من جنس المستثنى منه، فهذا استثناء متصل. نعم. يقول أحس الله ليكم السؤال، أ يكون هذا الاستثناء متصل لأن اللمم من جنس لا لا, اللمم. لا. ما, هم ما هم متصل. اللمم ما هم من جنس الكبائر والفواحش. نعم. احصى الله ليكم سمحت الوارد يقول السائل الذنوب التي قل من يسلم منها يعني لو قلنا متصل يصير هنا فواحش يصير هنا فواحش اللباس بها أو أنها تغفر وكبائر اسم ما فيها باس أو تغفر لا هذا معنى فاسد نعم فالعلماء أعلم منك في هذا نعم أحسى الله إليكم سبحث الوالد يقول السائل الذنوب التي قل من يسلم منها هل هي الصغائر أم الكبائر الصغائر الصغائر قل من يسلم منه ولذلك الله جل وعلا تسامح فيها وغفرها بأسباب يفعلها العبد نعم حسنا الله إليكم سم... حسنا الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل هل علم أهل الطب بالجنين أو أنه حي أو ميت أو أنه أنثى أو ذكر هل هذا يعتبر من علم الغيب الذي يكشف هل, هل يقول علم أهل طب بالجنين هل هو حي أو ميت أو أنه ذكر أو أنثى هل هذا من علم, الطب الذي من علم الغيب الذي يكفر صاحبه بادعائه يا أخي ما يعلمونه بواسطه الأشعة بواسطة الأشعة ما يعلمونه بدون أشعة ولا يدون شلف البطن أما إذا كان بالأشعة صار حكم الظاهر كما لو ولدته امه عرف اذا ولدته امه عرف كذلك اذا أظهرته الاشعه عرف هذه ناحيه الناحيه الثانيه انهم اذا عرفوا انه ذكر او انفع او حي او هل يعلمون انه شقي او سعيد هل يعلمون انه يستمر على الحياه او يموت هل يعلمون عن اجله هل يعلمون عن رزقه كل هذا لا يعلمونه نعم احس الله اليكم سماحه الوالد يقول السائل ما رايكم بمن يفسر القران على غير علم واذا نصحته قال الله جعل لنا عقول لا يجوز هذا هذا قول على الله بغير علم وفي الحديث من من قال في القران برايه وبما لا يعلم فليتبوى مقعده من النار واخطا ولو اصاب ذكره الحافظ بن كثير بأول تفسيره وأثنى على سنده وهو من القول على الله بغير علم أن تفسر كلام الله بعقلك لا يفسر كلام الله إلا بوجوه التفسير المعتبره وهي تفسير القرآن بالقرآن أو تفسير القرآن بالسنة أو تفسير القرآن بأقوال التابعين أو تفسير القرآن باللغة العربية التي نزل بها، نعم. أصلي الله أحسن من... العقل هل لو دخل في تفسير القرآن، نعم. أصلي الوالد يقول السائل هل يوجد في القرآن شيء من المجاز؟ نعم. يقول هل يوجد في القرآن شيء من المجاز؟ لا، القرآن كله حقيقة وليس به مجاز. الذين يقولون بالمجاز في القرآن قد اختوا في هذا. نعم السلام عليكم سماحه الوالد يقول السائل سماه ابن القيم طاغوت المجاز سماه الطاغوت فاذا جاءوا على اسماء الله وصفاته قالوا هي مجاز تهاكمون الى الطاغوت هو المجاز فلا يجوز هذا نعم السلام عليكم سماحه الوالد يقول السائل ما هي أفضل التفاسير التي تنصحون بها طالب العلم المبتدئ تفسير ابن كثير إن إذا صار عنده زيادة رغبة تفسير ابن جرير أضخم منه أوسع وهو على النهج السليم تفسير ابن كثير على النهج السليم تفسير البغوي على النهج السليم وفي وقتنا الحاضر تفسير شيخنا الشيخ الشنقيطي رحمه الله تفسير الشيخ بن سعدي هذه كلها تفسير جيدة وموثوقه نعم. الله عليكم سماحه الوالد يقول السائل هل كل الاعمال الصالحه التي يعملها الولد يؤجر عليها والده لانه هو المتسبب في وجود ولده ولد صالح يدعو له اذا دعا له هذا لفظ الحديث اذا دعا له اما اذا لم يدعو له ليس في هذا الدليل على انه يؤجر على عمل ابنه نعم احصلى عليكم سماحه الوالد يقول السائل في قوله تعالى فلا تزكوا أنفسكم هل يدخل في ذلك الاعتراف بالنعمة؟ ألا ما بتزكية للنفس هذا فنا على الله جل وعلا. الاعتراف بالنعمة شكر لله ثناء على الله سبحانه وتعالى. نعم. أصلي الله عليكم سماحت الوالد يقول السائل. ما منك هذه من الله وما بكم من نعمة فمن الله. نعم. أصلي الله عليكم سمحت الوالد يقول السائل متى يكون التحدث بنعم الله رياً وتزكية للنفس؟ التحدث بنعم الله لا يكون رياء بل هو من الشكر إنما تزكيه النفس أن تمدح نفسك تمدحها باعمالك وتزكيها وتقول للناس أنا رجل أعمل كذا وأنا طيب وأنا عدوة تزكيه النفس أما التحدث بنعمة الله الله جل وعلا قال لنبيه صلى الله عليه وسلم وأما بنعمة ربك فحدث نعم صلى الله عليهم سماحت يقول السائل نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تتبع آثار الأنبياء عليهم السلام ولدي إشكال في مقام إبراهيم عليه السلام ألا يعتبر من آثارهم هذا الله جعله اتخذ المصلى الله جعله اتخذ المصلى فنحن لا نقيس بقية الآثار عليه لان لأن الآثار ما فيها دليل علىنا تعبد عندها أو تقصد أما هذا شرع الله سبحانه وتعالى كما شرع الطواف بالكعبة شرع تقبيل الحجر الأسود هذه شعائر الله جل وعلا نزل بها الوحي فلا نقيس عليها بقية الآثار التي لم يرد بها دليل نعم أسأل الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل ما حكم قراءة القرآن وإهداء ثواب القراءة إلى الموتى هذا لم يرد به دليل بعض العلماء يرى جوازه ولكن الصحيح أنه لا دليل عليه وإذا أردت أنك تنفع المجد ادعو له الذي ورد به الدليل الدعاء والصدقه هذا الذي ورد به الدليل أو الحج والعمرة نعم أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل في بلادنا يوجد مسيحيون وإذا جاء عيد المسيح نعم مسيحيون ذي أو مسيحيون قل نصارى كما سماهم الله ما في القرآن مسيحيون ولا في السنة مسيحيون إنما فيها النصارى نعم أحسن الله إليكم سمعت الوالد يقول السائل في بلادنا يوجد نصارى وإذا جاء عيد المسيح شربوا الخمراء وأكلوا لحم الخنزير من شاء الله ثم نعم. يشترون الخروف لبعض جيرانهم المسلمين ثم ثم يشترون الخروف لبعض جيرانهم المسلمين يشترونه يشترون الخروف نعم لبعض جيرانهم المسلمين ليذبحوا لأنفسهم بهذه المناسبة فما حكم هذا الصنيع وهل يجوز الأكل من هذا الخروف وإن ذبحه المسلم وهل ما عند النصارى إلا الاحتفال بمولد المسيح عندهم منهم يقولون أن الله ثالث ثلاثة ويقولون المسيح ابن الله أو يقولون هو الله عندهم أقبح من هذا أقبح من مولد المسيح مولد المسيح بدعة لكن عندهم كفر أشد من هذا والمسلم لا يشاركهم ولا يفرح بعيدهم ولا يحضر اعيادهم ولا, ولا يأكل من الطعام أو الذبائح التي تصنع في عيدهم لأنها لمن مشاركتهم فيها نعم أحسن الله إليكم سمحت الوالد يقول ولا يهنئهم أيضا أقول... إعيادهم أحسن الله إليكم سمحت الوالد يقول السائل توفي جدي على النصرانية قريبا وجدتي تريد أن تهدي إلي بعض أغراضه الشخصية من ملابس وغيرها فهل أقبل منها شيئا من ذلك تريد أن تهدي إلي بعض أغراضه الشخصية هذه مباحة إذا كان فيها نفع فلا بأس بذلك ولا تهدر هذه الاموال نعم صلى الله عليه وسلم سماحه الوالد يقول السائل من اثنى على المبتدعه وزكاهم هل يقال لهم مبتدع اذا كانوا مبتدعه صحيح لان الحين المشكله ان دلوا يسمون كل شيء بدعه الشباب اللي عندهم حماس وغير كل شيء عندهم بدعه البدعه لها ضوابط وادله من الشرع ولا بأن هذا بدعة إلا أهل العلم إذا ثبت النالة بدعة إذا ثبت النالة بدعة فإنها تجتنب ويجتنب من ابتكرها أو دعا إليها نعم صلى الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل هل إخبار الخاطب مخطوبته بأعماله الصالحة يعتبر ذلك رياء ها؟ يقول هل إخبار الخاطب مخطوبته بأعماله الصالحة يعتبر رياء لا ما له داعي اي يعتبر انه من, من التكثر باعماله يعتبر من التكثر باعماله هل يجوز ان يذكر هذا نعم صلى الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل من يقول ان الكسوف او الخسوف سيحصل في يوم كذا وكذا هل هذا من ادعاء علم الغيب لا هذا من علم الحساب من سير القمر وسير الشمس هذا يعرفه الحسابون من قديم وليس هو من علم الغيب لانه يدرك في والذي يدرك في هذا ليس من علم الغيب نعم احسن الله اليكم سماحه الوالد يقول السائل هل المقصود بالصغائر كل ذنب فعله الإنسان بدون قصد وما مثاله المراد الصغائر ما لم ينطبق عليه ما نهي عنه ولم ينطبق عليه ضابط الكبيرة هذا المراد الصغائر أو من إذا نسيه أو الإنسان أو... لا نعم أحسن الله إليكم سماعة الوالد يقول السائل أحضر أحد طلبة العلم مادة تسمى حلتيث وقال لنا إنها تطرد الجن ووضعها في بيته وأكل شيئا منها فهل فعله هذا الصحيح أراح الجن. كل من الخرافات التي ما أنزل الله بيان. أن يطرد الجن ذكر الله عز وجل تلاوة القرآن ما هو الحلتيث نعم أحسى الله إليكم سماحة الوالد أقول لكن السائل هذا يمكن عنده يبي يبيعه ويبيع الناس يشرونه نعم أحسى الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل نعلم أن من عقيدة أهل السنة أنهم لا يشهدون لأحد معين بأنه من أهل النار لأنهم لا يعلمون بماذا ختم الله له به والسؤال هل نستطيع أن نحكم على المرتد الذي استتيب ولم يتب ثم قتل مرتدا أنه من أهل النار نعم نحكم عليه بأنه مات على الردة وأنه قتل مرتدا نطبق عليه حد الدنيا حكم الدنيا أما حكمه في الآخرة فأمره إلى الله سبحانه وتعالى لكن نحن نقول انه مرتد وأنه قتل مرتدا وابى ان يتوب نعم أحسن الله عليكم الوالد يقول السائل قال بعضهم كل ما جاز أن يكون معجزة للنبي جاز أن يكون كرامة لولي حتى إحياء الموتى ونسب هذه ونسبتها إلى السلف هل هي صحيحة؟ إحياء الموتى هذا باطل ما أحد من الأولياء يحيي الموتى إنما هذه معجزة لعيسى عليه السلام خاصة معجزة لعيسى عليه الصلاة والسلام خاصة فلا تكون لغيره أما كرامات الأولياء هي معجزات للأنبياء لأنهم ما حصلوا على هذه الكرامات إلا بسبب اتباعهم للأنبياء نعم صلى الله عليكم سماحة الوارد يقول السائل رضعت مع زوجة خالي أكثر من خمس رضعات نعم يقول رضعت من زوجة خالي أكثر من خمس رضعات م. ولخالي زوجة ثانية م. وبنات من الزوجة الثانية فهل أكون محرما لهم؟ لا شك خواتف من الرضاع. أبوك وأبوه من الرضاع واحد لأن اللبن اللبن له وأنت رضعت منه فتكون أخا لهن من الرضاع من جهة الأب نعم انتهى صلى الله عليه وسلم الله تعالى اعلم صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وسلم